والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبه من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 وَإِذَا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أَنفُسِهِمْ لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتماجو بالاذن والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فَإِن لم تَفْعَلُوا وتاب اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 أَصْحَابُ النَّارِ النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون, ويحسبون أَنَّهُمْ على شيء أَلَا إنهم هم الكاذبون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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه